سيئات فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون هل تجزون الا ما كنتم تعملون لن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء انما امرت ان اعبد لرب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وله كل شيء وانمس ان اكون من المسلمين وان اتلو القران وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله فيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله فيريكم وَمَا فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وَمَا رَبُّكَ فَرِيضٌ عَمَّا تَفْعَلُونَ قَاسِم مِيم قَاسِم مِيم تِلْكَ آيَاتُ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأرض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ عونَعَ في الأرض وَدَعَ أَهْلَ شِيعَ يتَفُ طائِ فَتَ مِنهُ يستَضِف طائِ فَتَم مِنهُ يُذَدِّح أَبنَاأَهُم وَسكحشين سَاءهُم يستَضفُ طائِ يَدْبِئُ أَبْنَاءُ أُمٍّ وَيَسْتَحْيِي سَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئمة